شاعر المعنى الشاعر محمد بن شديد يا سعد في شل تكمزه ومزه طوح بصوتان يداوي كل عيا واعلنوا في كل وقت كل حزه ما ورحمية هدول هميد حمية فالكرامة والقرامة والمعزة ما وصل مواقفة ميت حية الدم ثوال عرضة لمنازة جعل يفتونا عنده وارتالك فيا ما الرضي يرضى وما زعل استفزة فوقهم فرقا ثرا وهويت ذرى ما اللي جاء لهويت فيا في التحدي في الدروب المجرى الزهياتي وجه الوجه ما يتيك فيا كم وكم شارب طيل وجزه من بغى يطلع على قطانه علي